بَلَى قَدْ جَاءَتْ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يُجْوُّهُ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ جَلاَءُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لاَ يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ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 اشرقَتِ الارضُ بنورِ ربِّها ووضِعَ الكتاب ووضِعَ الكتابُ وجيءَ من النبيين والشهداء وقُضِيَ بينهم وقُضِيَ بينهم بالحقِّ وهم لا يُظلمون ووفيت كلُّ نفسٍ ما عملت وهو أعلم بما يفعلون سيقا الذين كفروا الى جهنم مسررا حتى اذا جاءوها حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم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 مخالفين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى اذا جاءوها حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم حسنتها صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله